يا اللي مطرح شافت كل النفوس يا اللي بصالي باكت تتنال خلاص انت بتتعانى بحنان Kuulinsa, كل he ovat hyvin. He ovat I'll لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع. وروعة الإنسان أنه على صورته، ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله. لن يملأه سواء لذا تساءل موسى أليس هو أباك ومقتنيك هو عملك وأنشأك ويقول سليمان النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو ودعوة المسيح المتجددة طوبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون فصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل نعم لكل كيل كيال